أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس وقلنا إن الحق سبحانه بيّن في هذه الآية مفاتيح كل شخصية تريد أن تنحرف عن مراد الله في منهجه لأنه إذا كان لله مراد في منهجه يحب من عبده المؤمن أن يبني حركة حياته عليه فما الذي يجعل المؤمن بالله يترك مراد الله بالحكم لينصرف إلى حكم مناقض لا شك أنه الهوى الهوى الذي يميل ويزيغ القلوب لكل هوا مفتاح ولكل شخصية من المكلفين بمنهج الله مفتاح لهوا فواحد مفتاحه النساء وواحد المفتاحه البنون يحب أن يرعاهم رعاية تفوق مدخله فهو يحب أن يسرق ويرتشي ليسعد هؤلاء وأناس مفاتيحهم الشخصية في الماء وأناس مفاتيحهم الشخصية في زينات من القيل والعددة والعتاد كل ذلك يؤيدنا في أن لكل شخصية مفتاحها والذين يدخلون على الناس ليزينوا له غير منهج الله يأتون لهم بالمفتاح الذي يفتح شخصيته فربما كان هناك إنسان ملايين الزعب لا تغريه إنما نظر من أمرأة قد تغريه ممكن واحد مزره من امرأة لا تغريه وملايين الزعاب لا تغريه انما حبك لولده وطبطتك عليه واتراءك من يغريه اذا فكل واحد له مفتاح شخصية. الذين يريدون ان يغرو الناس يعرفون مفاتيح شخصيات هؤلاء فحين يقول الحق زين للناس هذه الاشياء فاذا كان الله قد اراد ان يصرفنا عنها فلقائل ان يقول ولماذا خلقه يقول ما دام الذي كَمَا يَقُولُ كما يقول أَيْ لِمَا اي لم يُسَمَّ لم يسمى فاعله كان يقدر يقول زين كذا للناس حب الشهوات انما الذي زين من اللي زين قلنا ان من ممكن ان يكون الشيطان ومن الممكن أن يكون منطق المنهج هو الذي يزين ألم يقل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إذن فما الفيصل في هذه المسألة الفيصل في هذه المسألة أن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل نعمة من نعم الحياة عملا يعمله الإنسان فيها فالنساء إنما أخذت سكنا ومعنى سكن يعني ارتياح عندها ارتياح عندها يعطيه كل معاني الحنان والعطف وأيضا لتسكنوا إليها يعني ما تتنططوش تبقى وحدة على الحلال وسكن عندها وانتهت المسألة وسدت أعيننا عن أعراض الناس طب والبنو وهد يحب البنية ألم يكن سيدنا زكريا أني وهن العظل مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ترب شقيا وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عقر فهب لي من لدرك وليا يقول له أي عزل إيه لماذا طلبه فهب لي من لدرك وليا يرثني والأنبياء لا يتورسوا منهم اموال وانما يورثون العلم والحكمة. اذا اذا مطلب الايه الله يرثني ويرث من يعقوب. واجعله رب رضيا فلو كان الانبياء يرثون المال يارثوني يعني ياخد مالي علشان ما حدش يجي ياخدوه لا ده هم بيرثوش حاجة. ده مش يارث الا العلم اذا مطلبه لمين لتثبيت منهج الله في الارض كذلك الذي يريد الأموال لينفقها في سبيل الله كذلك الذي يريد الخيل ليروضها على جهاد كذلك الذي يريد الحرس بطون خلق الله بما يطعمون منه كنها إله تبقى مزلومة ولا ممدوحة, تبقى ممدوحة. يبقى يجب أن نعلم أن الحكم يأتي من الله محتملا أن تتجه به إلى الخير المراد لله ومحتمل أن تتجه به إلى الشر المراد منفسك وأنت حين تنظر إلى أي شهوة من هذه الشهوات تجدها من الممكن أن توجه وجهة خير ألم يكن هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامه انا عايز اولاد كده عشان يدرسوا المنهج السلوكي ويبقوا مصر طيبة للناس يقتدون بها. يبقى بنحبها ولا ما بالحبهاش. الله. طب والخير يعني نكرهها ليه? الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خيركم ممسيكم بعنان فرسه. كلما سمع هيعة طار اليها. مش امرنا ان نروضه اذا اذا من الممكن ان تكون هذه الاشياء فاياكم ان تفهموا ان الله يزهدنا وينفرنا مما خلق ولكنه يزهدنا ان نستعمل ما خلق في غير مراد من خلق انظروا الى تعليق الله على الايات ذلك متاع الحياة الدنيا يعني الذي ينظر إليها النزرة السدحية التي تحقق هذا متاع الحياة الدنيا إذن هي متاع متاع بس ما عمر هذا المتاع الأحمق هو الذي يصعد في عمله قيمة الخير وتصعيد قيمة الخير تأتي من ترديد نوعه يعني الزيادة في نوعه من استدامته لا ينقطعش هذه واحدة من انه لا يتركك ولا تتركه يبقى التصعيد الخير بيجيب كم ثورة تترك الخير نفسه تستديم الخير لا ينقطعش تضمن انك تعيش من هو ما يروح منك رابع وهو ان تربطه باغيار معنى تربطه باغيار يعني انك انت تربطه مثلا بواحد قوي عندك بيجيب لك اشياء خير يمكن مضعف يمرد يغير يخضر عليك الله يبقى ايزا عايزين كم عنصر اربعة تصعيد الخير نوعه يبقى خير ارقى من خير استدامته ان تدو ما له ألا تربطه بأغيار كل خير يجي دون هذا إن أمس هو الحقيقي فإن نزرت إلى شهوات النساء وشهوات المال هتديك دنيا عال أوي متاع الدنيا مش هنقول إنها تتخذ منك ونتعايش لا هنسلم جدلا أنها ظلت معك طيلة دنياك اذكروا جيدا حين تذكرون كلمة الدنيا لا تتوني عمرها بملايين السنين، لأن نحن قلنا الدنيا عند المؤمن هي مقدار مفس المؤمن فيها وإلا فمقيمة الدنيا إذا كان كان عمر الدنيا ملايين السنين وأنا لا أعيش فيها إلا عشرين تبقى هي الدنيا إيه سنها كام؟ عشرين وبإذن الدنيا تقاس بإيه بعمر الإنسان فيها لا بعمر ذاتها لغيري لأن عمرها لغيري ما ليش دعوة بيه. طيب، فهب ان هذه الشهوات استدامت نساء ومال وقنطر مقنطر مقنطرة من الزعب والفضة وخلم والانعاب وكل حاجة وظلت لك الدنيا الدنيا آه. محدودة ولا مش محدودة محدودة انت. يبقى معرفناش نستديمها معرفناش نستديم الخير ادي محدودة هي ولذلك التحديد بتاعها مش له حد يبلغه الإنسان أو كل الناس مش ربنا عمل لكل الناس أن يموتوا في سن الستين ولا لبعض الناس أن يموت في سن كذا ما حددنيش ساعة ما ولدت ما نزيدش بطاقة ويا تقول لي يعرف أنك ليت عتعد في الله ولذلك يقال إن الإبهام أعلى درجات البيان الإبهام اللي أنت تشوفه مبهام ده على درجة في البيان. ليه? لان ربنا اخفى عمر الموت. يجي انته? قد واحد. باي سبب? في اي زمان? في اي مكان? اخفى ده كله ولا لا? اصبحت مترقبا له في كل لحظة. يبقى ده بيان وافي ولا لا? بقى بيان اوفى بيان. يبقى ابهامه هو غاية الايه? وغاية البيان طب وما دامت الدنيا مهما طالت محدودة ومش مضمونة لك انك تعشت يبقى قادة اثنين نعيمك فيها كما قلنا على قدر امكانياتك وقدرتك ان لم تذهب منك قد تذهب انت منها يبقى اذا عناصر تصعيد الخير مفتودة فإذا ما قارنت كل ذلك باسم الحياة تبقى اسمها الدنيا الوطية يبقى مقابل الدنيا ايه عليا مقابل الدنيا عليا عليا ليه لانها ستصعد الصيف بعد ان كانت محدودة ستذهب الى جنة وإلى حياة غير محدودة هذا أول تصعيد تضمن أنها أكلها دائم مش هينقطع تضمن أنها خالفة مش هتموت منها الله تضمن حاجة تانية كيمت معها لأن الخير إنما يأتي على مقدار معرفة له للخير ومعرفتك للخير جزئية محدودة ومعرفة الله للخير كمال مطلق فأنت في الآخرة ستتنحمك الخير على مقدار ما علم الله من الخير يبقى حياتنا دنيا ولا مش دنيا بقى يبقى إذا طلب منا أننا ما ننخدعش بالدنيا ونعرف أن متاع يبقى حب لنفسنا ولا كره لنفسنا ده حب لنفسنا ليه؟ لأنه أراد أن يصعد لي الصيف ولذلك ما ما تغشنا شحنا الإسماعيل في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا كذا بس أنا حقول لكم هو متاع الحياة إيه الدنيا والدنيا زي ما قلنا وضعها كما قلنا محدودة لا تدوم لها ولا تدوم لك إمكانيتك في النعيم على قدرك وإمكانيتك في الأخرة على قدر إمكانيات ربك يبقى خير ولا مش خير يبقى من المنطقي جدا حينما يكون ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب حسن ايه حسن المآب يعني حسن المرض يعني حينما طلب منك ان تغد بصرك عما لا يحل لك احنا قلنا زمان ان في ظاهر الامر اللي ده حذر على حرية العين مش كده? لكن عشان ايه? عشان يملأها في الاخرة في اللي ده احد. يبقى احدك ولا ترهك? صعدها لك في الخير ولا ما صعدها شيء? قال لك انت معك مثلا ريال ولقيت واحد غلبان وبتاع وهي انت جعان فآثرته على نفسك. آثرته على نفسك ليه? عشان ايه? مش علشان تاخد آثم مضاعفات تبقى انت بتحب نفسك يبقى الدين نفسه قضية الدين أنانية ولا مش أنانية أنانية بس أنانية عالية مش أنانية حمقاء قال والله عنده حسن المآب حسن المرجع ثم أوضحها وفصل حسن المآب بقوله سبحانه قل أأنبئكم بخير من ذلك ممكن حسن المقابل دي مجملة كده ما يا عنا الله ان اونبئكم ساعة ما تسمع اخبركم اونبئكم اعرف ان اخبركم يبقى كلام عادي انما اونبئكم يبقى خبر ايه خبر هائل خبر عظيم لا يقال الا في الايه أما ما قولكش انا اونبئك منك انت هتتغدى النهاردة مش عارف ايه انما انا اونبئك منك جاتلك جايزة اونبئك منك خدت الدكتوراه اونبئك لان يعني لازم يكون ايه ولذلك ايه يسألون عما تساءلون عن النبأ العظيم اللي حقيقي بحقيقي. كيان الدنيا دي كلها ما. قل اأنبئكم بخير من ذلكم بخير من هذه الأشياء الله اذا فقد جعل هذه الأشياء مقياس ليه لأنه مقياس محس مقياس محس فجعله هو المقياس وبعدين قال لك لا ده في احسن من ايه في خير اللي احنا قلنا بقى التصعيد يربكم بخير من ايه من ذلكم ايه اللي خير من ذلكم من الذين اتقوا عند ربهم وشوف كلمة عند ربهم كمان ربنا فينا قلنا الرب هو المتولى من مين للتربيه والمتول للمربى هو ان هذا المربي المربى لما يبلغه درجة الكمال المطلوب منه شو هو كده وما دام عندي ربي شوف اللي عندي يا وعندي مين هو عندي ربي جنات تجري من تحتها الأغهار طب نشوف الخيرية هنا ايه طب الخيرية قال عليها اللي مقابل للجنات دي هناك الحارس مش من الحارس والزرع انما احنا قلنا لما دي يتكلم عن الزرع يتكلم بها باسم الحارس عشان يعرف ان دي حاجة بتاقي بتحتاج الى حركة لكن انت مش هتتحرك ولا حاجة ده الجنات جاهزة وتجري من تحتها الانا واق وعدت يبقى مش هتتحرك في حاجة ويبقى خير ولا مش خير جنات تجري من تحتها الانهار بقى خير تمام صحية. طيب خالدين فيها وازواز المطهرة مم. شوف كلمة بقى وازواز المطهرة لكن حب النساء مم. لكن النساء بيطرع عليها اشياء قد تنفر اما خلقا تكوينيا واما خلقا مش كده؟ يعني مثلا تيجي مرار عليها وقت تقرف تجي لحيتها قد يكون فيها خصلة من خصال الخلق السيئة تكرع الوعد في جمالها مش كده؟ قد تكون جميلة او او ونفسها وحش اي حاجة من دي ام قالك اهي النساء اللي انت مكسوس فيها ديت وحيخدعك كده منظرها ولما تطبق واحدة تلتفت تلاقي فيها خاصلة من السوق تكرعت في كل شيء مش كده قالك ازواج مطهرة مطهرة من كل ما يعيب نساء الدنيا يبقى حتأخذ جمالها ولا فيش فائق شرها ولا فرها وازواج ايه? ومطهرة من الذي طهرها? الله, الله الله. شوف التطهير بقى يبقى ايه شك? مطهرة خلقا وايه? خلق. طب المرأة اللي انت مثلا تشتهيها وبعدين يمر عليها مثلا خمسطاشر سنة تبقى فيها نظارة تستنيلك وتجذبك وبعدين بقى تكرميش وبعدين تراه. قال له وبعدين يبقى مش عارف اش ولا ايه اللي يحصل? اش ولا لأ? لا دي كان مفيهاش هادا. هتطهر حتى من هذه وتظل هكذا دائما في عيبتان يبقى خير ولا مش خير خير, خير. خير. نلاحظ انه ذكر امرين الامر الاول جنات تجري من تحتها الانهار نقارم دونه دون الحارس ادوى الثاني جاب له الازواب عشان النساء وبعدين الباقي دا ما جابوش خالص فبصوم بقى حكاية القناطون المقنطرة من الذهب والفضافون المقابل الخير دي هين هو فين الخير المفاومة. فين الأنعام اللي فبالحرص والنساء جاد لتلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل الأمرين المزينين واحد يستهل الآية وواحد يستهل في آخر الآية إيه أرى كده زين للناس حب الشهوات من الآية في المثال ادي وبعدين قبل ما نخلص من الحفاء نجيب لك ايه والانعام والحرز القسم ده اللي همهم والباقي في يقطعوا وبعدين جاب لي عوض القثير يبين لي انها ايه فين والباقي ما جابوش اما قال لك ايه لان دي الرزق ما بهم تفع كل ما ينتفع به رزق. كل ما ينتفع به سمى ايه? رزق. الخلق الطيب رزق. سماع العلم رزق. ادبك رزق. حلمك رزق. صدقك رزق. كل ما ينتفع به سمى ايه? رزق. لكن الرزق مرة يكون رزقا مباشرة. بحيث تنتفع به مباشرة. ومرة هو ما ينفعش مباشرة إنما قد يأتي بما ينفع مباشرة مثلا الخبز ده ريزق مباشر الخضار المبكة للحر ده ريزق مباشر ولا لا طب والفلوس والمال هو ريزق صحيح إنما هو ريزق مباشر طب هبك جوعان وعندك جبل من ذهب لو واحد قال لك خضر ريف وديني الجبل ده تدينيه له ولا لا لا كوباء ماء تبقى اذا ما فيش نفع اذا ففيه رزق لا يطلب لذاته ولكن له يطلب لانه وسيلة لغيره فالوسيله لغيره كله انك انت مش هتعوزه في الدنيا لانك ستسير بدل الاسباب بكل فلم تعز مال ولا قنطرم قنطرة من الزهب والفضة لاني جي حجب بها ايه بانت كل ما تشتهي نفسك هتجيه هتبقى ايه طب ولم تش عايز خيه لانك لا هتجاهد ولا هتعمل ولا ولا ايه الاخر عارفهم؟ ما انتش عايز كل اللي ما انتش عايز ده ربنا جيتم ايه ونبئكم بخير من ذلك وجاب الاثنين اللي هم ايه الحاجات المبايزة والتانية الوسائل التانية والوسائط التي لان المال بينحبوا الايه هو عشان يحقق لنا ايه الخال المساومه عشان تحقق لنا ايه لا عم عشان تحقق لنا ايه لكن يا اخي ده انت هتروح في حتي فيها ما تشتريه الانظار كل ما يخطر ببالك تلتيب تلاقي ايه نيت موجود يبقى اذا الوسائط مش عايزينها يبقى ربنا تكلم عن الايه عن الاشياء الايه المباشره وقبلنا ايه ازواج المطهر وقبلنا ايه بنات تجري من تحتها الايه بنات تجري من تحتها الانهار قل أأنبئكم بخير من ذلك ساعة بيقولك لما يجي واحد يريد أن يخبرك بشيء كان المنطقة أن يخبرك به إنه ما بيسألك أقولك ولا نقولك شيء شو. شوف التشويق الأسلوب الجميل شوف حنان ربنا على خلقه أنتوا منتش عايزين مني حدا أو الهلك كده أحسر من ديا فكأنه نبه من لن ينبه وهل انتظر الى ان نقول له ايه وقلنه ولا قلنه يبقى دا استفهم التقرير بس بيه شوقك ساعتني اقول اقنبئك بخير من هذا ذهنوك يشتغل ايه اللي احسن من ذي وتقعد بقى ايه ان قعد ساعة تفضل ذهنك كله مشغول بايه قل الساعة وين يشوقك عشان يجي الجواب على ايه على اشتياق فيتمكنوا من ايه من نفسك قل اقنبئكم بخير من ذلكم من الذين اتقوا اتقوا والشهوات اللي تقدم الدنيا تيجي فيها التقوى ولا مجيشين ولذلك احنا قلنا قضية علشان نرد بها على الناس اللي عايزين في الحياة زهادة ولا يعملوش ولا مش عارفين فاهمين ان العبادة بس لنا نصلي ونصوم ونترك كل ونترك كل حاجة بقول لنا تعينك على التقوى، تعينك على التقوى، لأن ما معنى التقوى؟ أن تجعل بينك وبين النار خاية، أو تجعل بينك وبين رضى ربك إيه؟ وقال، فإذا ما أخذت نعم الله، لتصرفها في منهج الله، تبقى كويس ولا مش كويس؟ تبقى كويس. اتقوا اتقوا معناه قولنا اتقى النار او اتقى غضب مين؟ غضب الله وهي وقولنا ان اتقوا النار واتقوا الله ل어서 من متقيه لانه معنى اتقوا النار عشان ما تسكيوش بغذا واتقوا الله يعني اتقوا غضب الله غضب الله حيجيب عذاب والعذاب من جنود النار تبقى أد بعضها ولا لا تبقى أد بعضها اذا الذين ما يتقون الله لاااا ويظنونه أنهم زاعدوا في هذه الحياة لذات الزؤد فيها ولكن لا للطمع فيما هو, في هو أعلى منها وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى أنكم لم تتمتعوا في الآخرة لضرورة الحاجة للمتعة بحيث إذا ما جاءت النعم عليكم يحبون فقط ان تروا المنعم لان مدام انا اللي اشتهيه يجيني هبني ما اشتهيت ولا ازواج مطهرة ولا اشتهيت سمار هاموت في الجيد ولا حفظ البر الحياة هي مش السبقائية ده حياة كده يعني على على وفق ما كان يصنع انه اللي ما اشتهيهاش واللي يعوزه واللي يشغيله كده ربه واللي يشغيله الرؤية طرح ونزالت فيك قلنا ان فيه من الجنان الجنة اسمها عليين عليين دي ليس فيها شيء مما تسمعه عن الجنة ليس فيها الا ان تلقى الله وما دام النعم والرزق ده مش علشان قوام حياتي يعني ان ما اشتهدش حاجة حظل برضو عاش يبقى ايه اللي تعزبها انك رجوام من, من الله اكبر قدر منها بقى بقى ما, ما, ما نبأنا الله به من الجنات في الجنات خير مما مما قال سابقا وبعدين قالوا فيه احسن من كده رضوان من الله ايه رضوان من الله اكبر طيب والرضوان من الله يعني تضمن انه مش هيغضب عليك ابدا شوف الحلاوه بقى طب واذا كان بعد ذلك وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. تبقى ايه دي رتبه إذن في مراتب ارتقائية ولا لا مراتب ايه ارتقائية ورضوان من الله ايه اكبر والله بصير بالعباد يعني سيعطي كل إنسان على قدر موقفه من منهج ربه قلنا سابقا أن الذي أطاع الله ليأخذ جنة الله الله يدينه بال أطاع الله لأن ذاته أهلي لأن تطاع يديله بقى من ذاته يقوله ما... ما أنت عملت في الدنيا علشان الجنة أخذ الجنة والتاني زي ما قالت العدوية ربع العدويه قالت إيه كلهم إيه يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا إيه أنا لا أبتغي بحبي بديلة اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها وإن كنت تعلم أنني أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها لما أعبدك لأنك تستحق أن تعبد الله إذا الله بصير بالعباد حيدي كل واحد على قدره على حركته ونيته في ال في الحرف فالذي أحب ما عند الله من النعمة يأخذ النعمة مش حيضا عليه والذي أحب الله وإن سلب منه النعمة ولذلك هذه تلك هي مباهات الله لملائكته عبدي يحبني يقولون يا رب لأنك أنعمت علي بكذا يقول وأصلب منه نعمتي ويحبني يبقى بيحب لذاته لأن ذاته تستحق أن تعبت ولذلك يجيء في الحديث القدسي أولو لم أخلح جنة ونارا أما كنت أهلا لأن داني دعني أهلي لأن أجد دعني وصل لذلك الحاجة الجميلة دي شيء جميل كل الحلو اللي انت عايشين فيه ده يبقى اني استحق الايه فالله بصير بالعباد يعني ايه يعني يعلم مقدار ما يستحقه كل عابد لربك وعلى مقدار حركته ونيته في ربك يكون الجزاء فمن كان عبدا للنعمة اطاع للنعمة المرجوة في الجنة يأخذها ومن اطاع الله لانه اهل لان يطاع وإن أخذت منه النعمة ولذلك كثير أن أشد الناس بلا من الأنبياء الأنبياء وبعدين الأولياء وبعدين الأمثل فالأمثل ليه؟ لأن دي هي دليل صدق المحبة لأن الإنسان عادة يحب من يحصن إليه إنما ما تحبش اللي يسوق لك إلا إن كانت له منزلة جاندة أوش قالوا منزلة إيه؟ لانك بتحب واللي بيسئ لك ده يبقى منزله جامده قوي اهو هكذا يريد الله ولذلك هناك لما اجي في اخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه مش مش جنه رب الفرق بين الاثنين فيه نعمة وفيه منع فاللي عايز لقاء ربه يعمل ايه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا والجنة احد تعبد بالجنة حتكودها برضي انما دكها من الناس اللي ايه اللي عايزين الزع والله بصير بالايه بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امن اول مرتبة للدخول على باب الله فهفر لنا ذنوبنا آمنا فكأن الإيمان بالله يتطلب رعاية من المكلف لحركة نفسه لأن الإيمان محق هذا الحق من أول الأمر فأنا ببشريتي لا أستطيع أن أوفي به فيا رب ما حدث لي فيه من غفلة أو من زلة أو من كبوة أو من نزوة نفس يبقى يا رب اغترها لي الله كونوا يطلب من الله المغفرة بعد الإيمان على طول ده دليل على أنه عايف مطلوب الإيمان عرف مطلوب الإيمان الذي يعرفه مطلوب الإيمان ما يجعل لفتة منه تعبد إلا في الله ذلك هو مطلوب الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه كده شايف فإن لم تكن تراه على الأقل هو بأو شايف وهل يتأتى لواحد من البشر أن يجترئ على محارم من يراه بعينه، ولذلك يقول يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. أبى أميل أطلع من عبيدي. بعما أنت تقدر تعمل حدا في واحد كذا هو شايفك بتعمله فيه متى تفرس؟ طب إيش إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانك، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ يبقى إذن آمنا ويقولون فاغفر لنا دليل على أنهم علموا أن الإيمان مطلوباته صعبة مطلوباته شقة وحمل الإنسان نفسه على منهج من آمن به شيء قد يفوت النفس منه شيء كثير فيقول يا رب ما مر مني كذا فاغفره لي ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب من العرب في أول ما طلب أن يشهدوا أن لا إله إلا الله لو كانوا يعلمون أنها كلمة تقال وتبرئ الساحة وتنتهي إلى طالوعها وإنما هم أخفقوا على أنفسهم من مكلوب لا إله إلا الله لأن له مكلوب كبير فهم ما أكلوه فهمين المكلوب من لا إله إلا الله إذن لو كانوا عارفين ما كلمة تتقال على اللسان كما زي ما بيحفل كانوا أمور إنما هم مفهمين لها مطلوب ولا لا أم والذي فهم لها مطلوب قارنه ببشريته أبشرية تطيق مطلوبات الحق تضيق فقال لك لابد أن تطلب منه مع إيمانك وإعلام إيمانك أنه يغفر لك إياك أن تفهم أنك تستطيع أن تحمل نفسك على من أجل. لا الله كله ولذلك حينما شرع الحق سبحانه وتعالى للقلق التوبة تلك رحمة أخرى هذه الرحمة الأخرى تتجلى في المقابل والنقيض هدوا أن الله لم يشرع التوبة وأزنب واحد زنبا وبمجرد أن أزنب زنبا خرج من رحمه الله ماذا يصيب المجتمع منه؟ إيه اللي يصيب المجتمع منه؟ زي ما بنقوله يبقى فائد لكن لما يفتح له باب التوبه يوم ان عمل ذنب في سهوة كده من نفسه او في سهوة من دينه يوم يرجع الى ايه رب يبقى عصمنا ولا لا عصمنا من الفاقدين ولا لا يبقى عصمنا من الفاقدين ويبقى دين واقع دين واقع مش مش, مش كلام بس بيتقال لا مقدر الواقع وحين يقدر الواقع عرف انه هعمله ذنوب يعملوا ذنوب نقوم نعمل لهم ايه تجريمات في الدنيا وبعد ذلك نطلب منهم ان يتوبوا عنها وان, و... وأن يستغفروا فاذا ما لزعته التوبة حينما يتذكرون الزمن اقول ان اللزع ده كل ما تلزعهم ادلهم حسنا كل ما تلزعهم ادلهم ايه حسنا الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا شفرت تبو غفران الدم على مين على الإيمان لأن ما دام الحق سبحانه وتعالى قد شرع التوبة وشرع المغفرة للذنب معناها أنه علم أزلا أن عباده قد تحوله النفوسون فيتح... فينحرفون عن منهج الله وكنا عذاب النار فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار كانه غفران الذنوب شيء والوقاي من مرشئ ثاني الله ازاي بقى قال لك ايه لان ساعه انا بقى اعلم ان الحق سبحانه وتعالى ضمن لي بواسع مغفرته ان يستر علي الذنب ستر الذنب نوعين لأن الناس بتفهم أن الزنب ينعمل وبعدها ربنا يغفرها طب ولماذا لا تقول اغفر لنا زنوبانا استرها فلا تأتي لنا خالص ما تجيش خالص لنا زنوب وإن جاءت تبقى محل إيتم فإذا ما علمت أنني أذنبت جبا ثم استغفرت ربي وعلمت أن ربي أزن بالمغفرة لأنه قال استغفروا إنه كان إيه إنه كان غفرة أقبلت على الله بحب الوجل يمتنع يمتنع واقبله على الله بايه بقى اقول لاني عملت دي وبعد ذلك سؤال عامين معي كذا ومع كذا يبقى يقبل على الله بايه بحب وبايه وبالشوق، وكنا عذاب النار في الايه في الاخرة ان كنا ما استغفرناش حتى نسينا حتى الليس الاستغفار من الزنب تكليف وهل التكاليف كلها المفروض فيها اننا نعملها بامكناس عندي رطره طب واذا دا السيد عند اعمل ايه بقى قال لا فيما عذاب الناس الصابرين برضو جاي جاي جاي في الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسعار ما صفت للذين ابتقوا للي اعد لهم ربنا الجنات اللي بتجد من تحتها الايه الانهار والازواج المطهرة ورضوان من الله اكبر هم لمن للذين ابتقوا وقالوا كذا وكذا وكذا وهم صابرون وصادقون وقانتون ومنفقون ومستغفرون بالاسخار صابرون انك نعم من لأمتك شوف كلمة تكليف من الله تكليف التكليف اول ما تسمعه كده هيبقى فيه الكلفة ومشاقة فهو هي التكليف الشرعية فيها مشاقة انك نعم لانها قيادت حريتك خلقك الحق صلقا صالحا لان تفعل كذا وان تفعل فساعة يقول لك افعل يبقى سد عليك باب لا تفعل وساعة يقول لك لا تفعل تبقى سد عليك باب يقيد حركتك ولا لا تقييد حركة المختار عادة إنه مخلوق على هيئة اختيار يبقى فيه مشقة عليه ولا لا آه. يبقى فيه مشقة فإذا ما جاء أمر الله بفعل قد يكون الفعل في ذاته شقة فإن صدرت على مشقة الفعل الذي جاء بواسطة فعل تبقى صادر يبقى صبرت على الطاعة على صبرت على ايه الطاعة وقد تصبروا عن عن المعصية شيء يلحق عليك انك تقعدوا بربنا فتقولوا لا ما مش عام يبقى صبرت عنها يبقى فيفعل صبرت على مشقتها فصبرت ايه عليها وفيما تفعل صبرت ايه عنها يقولك بصوا لا تنصرف عنها يبقى ايزا الصابرين لهم كما تجه تجهين اتنين لان التكليف اما ان يكون بفعل واما ان يكون بلا تفعل فساعة يأتي لك بفعل تبتأتي المشاق يبقى لما تفعل تبقى صبرت على مين على المشاق ولما قولك لا تفعل لا تشرب الخمر لا تزل لا تسرق يبقى ايه صبرت عنها يبقى في صبر على وصبر عنها يبقى استوعب، استوعبت نوع التكليف اللي هي افعل ولا ايه وبقيت بعد ذلك احداث لا تدخل في نطاق افعل ولا تفعل وهي ما ينزل عليك نزولا قدريا بدون اختيار منك لان من الانسان له ثلاث حالات الاختيارية والقرية القصرية فديا عالجت الامر الذي فيه اختيار افعل ولا تفعل لان اعلى امت ساعة يقلب الله منك أن تفعل يبقى خلقك صالحاً أن لا تفعل وإلا لو كنت تفعل ما كانش ألا تبقى طبيعي وكذلك إذا قال لك لا تفعل فأنت صالح أن إيه أن, أن تفعل إذا قال لا تفعل فأنت صالح أن, أن تفعل وإذا قيل أفعل أنت صالح أن لا أن لا تفعل طبقوا الأشياء التي لا صلاحية فيها للاختيار يبقى الصبر على آلامها الصبر على إجهدها ليه قالك لأنك آمنت بالله ربا والرب هو الذي يتولى تربية المربى لبلوغي حد الكمال المنشود له يبقى إذا جاء بأمن لا خيار لك فيه مرت سقطت علي صخرة وانا ماشي سيارة طلعت كده طيشة رصاصة جاتني مش عارف إيه يبقى دي أمور الله دخل ليفعل ولا إيه ولا تفعل فيه تبقى الصبر عليها ايه اؤمن بحكمة من اجراها عليك اؤمن بحكمة من اجراها عليك لان الذي اجراها رب هو الذي خلق فانا صنعته وما رأينا احدا يفسد صنعته ابدا يبقى مدام دا امر عليا بدون اختيار مني يبقى الذي اجراه له فيه حكمة. فان صبرت على هذه الالة يبقى ادخل في باب الصابرين. يبقى الصبرين كم نوع صابر على الطاعة ومشطته. خلاص? صابر عن المعاصي ومغرياتها. صابر على الاحداث القدرية التي تنزل علي بدون اختيار منه. وهاتي انسانا صبر على امر الطاعة. وصبر عن شهوة معصية وصبر على الاقدار النازلة به فاعرف صده لربه ورضاه عنه. والى لقاء